كنا قد وقفنا عند قوله رزقت مرابيع السحاب وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها وقلنا قوله رزقت يوحي لنا بمعنى معين وكنت قد طلبت منكم أ ن ت ق ر أ و ا ا ل ق ص ي د ة ك ا م ل ة إ ل ى آ خ ر ه ا ل أ ن هذا المعنى ك أ ن ه يفيد الاستحقاق لشيء ما ك أ ن ه قد رزق بهذا الشيء و أ ن هذا الشيء من ح ك م ة إ ل ه ي ة وتدخل إ ل ه ي وتقسيم إ ل ه ي وليس انه مكتسب نعم ن وليس أ هنا مكتسب ه قلت لكم ا ق ر أ و ا ا ل ق ص ي د ة وحاولوا الوقوف على, على هذه ا ل أ ب ي ا ت التي في هذا المعنى في وتوقفنا عند, عند هذا الموضع قوله رزقت يوحي لك بهذا النوع من الاستحقاق و ت ب د أ هنا في تحسس ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل م ق د م ة ونفس المقصد الكبير من ا ل ق ص ي د ة إ ن ه يقول هنا رزقت مرابيع النجوم صحيح هل تعرفون ما هو البيت الذي يقفز إ ل ى ذهني من ا ل ق ص ي د ة لو كنتم قد تمثلتم ا ل ق ص ي د ة و ق ر أ ت م و ه ا ك ا م ل ة إ ن ه قول لبيد في معرض الفخر بقومه فاقنع بما قسم المليك ف إ ن م ا قسم الخلائق بيننا علامها、آه. فاقنع بما قسم المليك ف إ ن م ا قسم الخلائق بيننا علامها و إ ذ ا ا ل أ م ا ن ة قسمت في معشر أ و ف ى ب أ و ف ر حظنا قسامها رزقت هذا الكلام في آ خ ر ا ل ق ص ي د ة أ م ا هنا رزقت فقط و إ ذ ا ا ل أ م ا ن ة قسمت في معشر أ و ف ى ب أ و ف ر حظنا قسامها فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه ف س م ى إ ل ي ه كهلها وغلامها رزقت مرابيع النجوم امعقول يريد لبيد أ ن يرمز للمعنى الرئيسي في ا ل ق ص ي د ة بهذا الرمز في ا ل م ق د م ة أ ت ر و ن أ ن ه من قبيل ا ل ص د ف ة هذا الذي نجده في القصائد ا ل ج ا ه ل ي ة كلها أ ت ر و ن ه ك ذلك أترون ذ ل كله ك من باب ا ل ص د ف ة رزقت مرابيع النجوم لعلها, لعلها النواه التي قامت عليها ا ل ق ص ي د ة أ ص ل ا أ ن الله تعالى قد قضى لقومه فالامر مقضي خلاص مقضي به وليس بيد أ ح د انتهى والتعبير في هذا البيت عال جدا رزقت مرابيع النجوم انظر الى التعبير رزقت ل أ ن الرازق معلوم رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا ودق الرواعد ا ض ا ف ة ا ل و د ق هنا إ ل ى الصفه لا إ ل ى نفس الموصوف انظر رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا ودق الرواعد جودها فرهامها ودق ماذا الرواعد والرواعد هذه ص ف ة لماذا أه للسحاب ل أ ن ا ل أ ص ل هو رزقت مرابيع السحاب وصابها أه طبعا النجوم أ و السحاب ا ل أ ص م ع ي يحب أ ن يقول السحاب يعني كما بينت في المجلس الماضي أه رزقت مرابيع السحاب وصابها ودق الرواعد أ اصل الكلام ودق السحاب ي الوضق هذا للسحاب أ م ا الرواعد فهي ص ف ة السحاب ف أ ض ا ف الوضق هنا إ ل ى ماذا إ ل ى ص ف ة ما يسند إ ل ي ه لا إ ل ى الموصوف وضق الرواعد وهنا لا بد أ ن تبحث عن ع ل ا ق ة إ م ا أ ن تكون ع ل ا ق ة م ع ن و ي ة أ و أن تكون ع ل ا ق ة ت ص و ي ر ي ة كيف انتبه اينما يقول ودق الرواعد فهو إ م ا أ ن تجد ع ل ا ق ة بين الودق وبين كونها ر ا ع د ة ف إ ذ ا لم تجد ذلك فانظر إ ل ى هذه ا ل ص و ر ة التي أ ر ا د أ ن يبينها و أ ن يظهرها في نفسك ودق الرواعد شديد ينزل من راعد هناك سحاب ينزل مطر رأيتم؟ يعني من وادق الرواعد جودها فرهامها وانظر ا ل إ ض ا ف ه انظر إ ل ى جودها فرهامها أ و ل ا هنا جودها فرهامها انظر إ ل ى هذا الاستيفاء جودها فرهامها كله كله يعني رزقت مرابيع السحاب و ص ا ب ه ا وادق الرواعد جودها فرهامها شديدها وهادئها ما يسيل منها ب ق و ة وما ينزل لطيفا خفيفا كله وانظر هذه ا ل إ ض ا ف ة هاها في جودها ج جودها ورهامها د ه ا و أ و جودها فرهامها انه ن ظ ر فرهامها إلى الإضافة إ هذه جودها يظل يربطك بالكلام لتظل تضلو... هذه ا ل ن غ م ة ح ا ض ر ة في ذهنك ها ها ر أ ي ت ه وانظر إ ل ى هذا الاستيفاء كذلك من قوله من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا انظر إ ل ى هذا س ا ر ي ة وغاد ثم مطر ي أ ت ي فيه ها؟ العشاء استوفى ا ل أ و ق ا ت واستوفى ماذا استوفى الأوقات واستوفى, ها واستوفى صفه النزول استوفى ص ف ة ا ل ح ر ك ة ك ث ا ف ة ا ل أ م ط ا ر يعني يخاطبك على مستوى الزمان وعلى مستوى المشاهد الذي ينزل ا ل آ ن أ م ا م عينيك يستوعب لك ا ل ص و ر ة من كل جوانبها وقوله من كل س ا ر ي ة وهل أ ص ل ا هو من كل س ا ر ي ة ولكنه أ س ل و ب يستعمله العرب و أ ن ت م وقفتم عليه في م ع ل ق ة زهير بن أ ب ي سلمه حينما قال ظهرنا من السوبان ثم جزعنه ا على كل قيني قشيب م ف أ م هل هن خرجن ا على كل قيني يعني كل قيني في الدنيا خرجنا عليه لا هو يستوفي يقول جمعنا ص ف ة هذا القيني القشيب ا ل م ف أ م حتى أ ن ه ن خرجن على كل قيني قشيب م ف أ م ك أ ن ه لا يوجد بعدهن قيني قشيب م ف أ م استوفى ر أ ي ت م هذا نعم رزقت مرابيع ا ل س ح ا ب وصابها وادق الرواعد جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا ف ع ل ى فروع الايهقان واطفلت بالجلهتين ض ب ا ؤ ه ا ونعامها فعلى فروع الأيهقان وأبصلت بالجلهتين على يعني ارتفع وطال ونمى ا ل أ ي ه ق ا ن هو نبت أ خ ض ر يقال له الجرجير البري الجرجير البري ومفرده أ ي ه ق ا ن ة أ ي ه ق ا ن ة أ ط ف ا ل ت أ ي ولدت وصار لها طفل والعرب تختصر هذا الاختصار تصد وتبدي عن أ س ي ل وتتقي ب ن ا ظ ر ة من وحش و ج ر ة مطفل ي و أ ط ف ل ت مطفل وأطفلت يعني صار لها طفل والجلهتان تقول جله ا وجلهات هما جانب الوادي كالضفتين يعني وقوله أ ط ف ل ت ا ل ض ب ا ء والنعام هو تغليب ومجاز كما قال الشراح والا فالنعام لا يطفل يعني لا يلد إ لا ل لا الا أ ق و ه ن إ لو ا إلا ل قلنا بالنتيجه ة أو, بالظاهر لو قلنا بالنتيجة أو بال يعني ب ا ا ل ظ ر او بالنتيجة بالظاهر ح ا ا ص ل ذلك ل بعد ب أو من اللفظي نعم وأنها قد صار معها وأنها اللفظ صار طفل قد هذا هو أ ط ف ا ل ت يعني صار معها طفل في ا ل ن ه ا ي ة واضح لكن يقال في النعام أ ف ر خ ت لا أ ط ف ا ل ت ي ق ا لكن في أفرخت النعام ل قد يقال إ ن الفرخه ب م ن ز ل ة الطفل في ا ل ن ه ا ي ة ف أ ط ف ا ل ت ا ل ن ع ا م و أ ط ف ا ل ت ا ل ض ب ي ة يعني صار لها طفل في النهايه ة يقول ن حينما نزلت هذه المرابيع، مرابيع السحاب أو مرابيع النجوم حينما نزلت ا المرابيع السحاب مرابيع هذه أو و ص ا ب ه ا و د ق الرواعد ج و د ه ا فرهامها أه من كل س ا ر ي ة وغاد مججن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا يقول حينما وقع ذلك على فروع ا ل أ ي ه ق ا ن هذا النبات البري هذا النبات البري على ف ع ل ى بناء على ما سبق من نزول المطر والماء سبق نزول فعلا قسم الماليك ا فعلى ل فروع أ هل ممكن فعلا أ ن يكون أن يكون الترميز في مقدمتها كالذي وجدناه في م ق د م ة زهير وفي م ق د م ة عمرو بن كلثوم لماذا لا يكون طبعا نحن ا ل آ ن دعونا نفكر بصوت فقط ليس أ ك ث ر دعونا نفكر بصوت فقط نحن نجد أشياء هل هي من قبيل الصدفه ة ل سلمة من هذا التفصيل و... على تفصيل القصيدة تفصيل الأحداث الصريحة في القصيدة في سائر جسم القصيدة هل هذا من قبيل الصدفة؟ ما مقدمة من جسم من هذا ونعكاسه سائر هذا وقع في في في زهير أبي بن هل ما وجدناه في م ع ل ق ة عمرو بن كلثوم من قبيل الصدفه هذا هو ينبغي أ ن نقف عند هذه ا ل أ ش ي ا ء هو يقول رزقت مرابيع وصابها الأيهقان يقول يقول فروع、الأيهقاني. وهناك يقول في آخر القصيدة يقول يقول مرابيع أخير في القصيدة في القصيدة حينما رزقت السحاب إلى فعلى آخر فرضا ثم ماذا آخر ق ل ن اقرا ا ل ق ص ي د ة إ ل ى آ خ ر ه ا ماذا يقول يقول ف ر ض بما قسم المليك اليس كذلك يقول فرض ما تقريبا فرض بما قسم المليك فاقنع فقنع نعم فقنع بما قسم المليك ف إ ن م ا قسم الخلائق بيننا علامها واذا الامانه قسمت في معشر اوفى باوفر حظنا قسامها فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه بيتاً, بيتا مرتفعا عاليا ف س م ى إ ل ي ه كهلها وغلامها وهنا يقول بعد رزقت, رزقت مرابيع السحاب فاقنع بما قسم المليك يقول هنا ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ت فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه ف س م ى إ ل ي ه ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ت بالجلهتين ض ب ا ؤ ه ا ونعامها يقول بعد, بعد أ ن وقع ذلك بعد أ ن نزل المطر على فروع ا ل أ ي ه ق ا ن هذا النبات و أ ط ف ل ت ب ا ل د ف ت ي ن بجانبي الوادي ض ب ا ؤ ه ا وجانب الوادي مرتفعان ض ب ا ؤ ه ا ونعامها نفس ا ل ط ر ي ق ة في الاستيفاء نفس ا ل ط ر ي ق ة نعم ض ب ا ؤ ه ا ونعامها أ و في التكرار نعم انظر إ ل ى قوله على فروع ا ل أ ي ه ق ا ن ثم انظر إ ل ى إ ر د ا ف ه بماذا ب ا ل إ ن ج ا ب والتفريخ إ ن ه يرسم لك ص و ر ة كالتي عند زهير ص و ر ة ا ل ح ي ا ة التي ذكرها في أ و ل ا ل ق ص ي د ة اليس كذلك وهذا التكثير والتنويع يشبه, يشبه قول زهير بن أبي سلمة بها العين يمشين والأرآم وأطلاؤها سلم خلفة ينهضن, من كل ونعامها يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل الذي ونعامها ع ي يمشين ينهضن ن من والأرآم وأطلاؤها ا خلفة كل ل مجتم د ر سيدرس معنا المعلقات هذه ع ن ي الذي ي س معلقه لبيد مباشره ة الآن الذي إلى يستمع ذ ا ا ل م معلقة ج ل س درس وهو ا فقط يدرسها فقط يعني ج او ء إليها مباشرة أ لم يدرس على الترتيب الذي ذكرناه من قبل ها ستفوته أ ش ي ا ء كثيره ة س ت ت ف و أمور كثيرة ها هذه أ ش ي ا ء م ر ت ب ة مرتبة ل أ ن ن ا نراكم ن ر ا ك معارفنا م التي تحصل لنا من د ر ا س ة هذه المعلقات وانظر إ ل ى هذه ا ل ط ر ي ق ة في البيت التي لا تزال مستمره ة ا ها, ها استعمل الضمائر هذه ل يجمع لك بين التكفير والتنويع وبين الربط بنفس المحور في الكلام يضع عينك على شيء و ا ج ع ل ه محورا لنظرك اجعله قطبا تدور حوله وتظل عينك معلقة حوله وتظل به تدور و ي ك س ر حوله من الصور ويزيد على ذلك فيقول والعين ساكنه ة على ل أ ط ا ئ ا على و ا ت أ ج بالفضاء بهامها والعين ساكنة ل ع أ ط ل ا ئ ه ا عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها العين البقر الوحشي سمي بهذا لاتساع عينيه و س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا س ا ك ن ة يعني و ا ق ف ة م ط م ئ ن ة يعني لا تخشى شيئا في أ م ا ن في سلام و ا ل أ ط ل ا ء هي ا ل أ و ل ا د كما قال زهير بن أ ب ي سلمه بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خلفه و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل مجد ت وكما قال م ر القيس وتحسب تزال ليلة لا كعهدنا وتحسب ليلى لا تزال ترى طلا من الوحش أ و بيضا بميثاء محلال نعم ف ا ل أ ط ل ا ء هي ا ل أ و ل ا د والعوذ هي التي أ ن ج ب ت حديثا ولدت حديثا هي العوذ نعم والمفرد ع ا ئ ل مثل بذل و ب ا ز ل وهي هنا م ن ص و ب ة على ا ل ح ا ل ي ة من العين يعني العين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا حال كونها عوذا و ت أ ج ل يعني تتجمع أ و تقبل وتدبر فتتاجل أ ي تسير تسير هكذا في جماعات تسير إ ج ل ا إ ج ل ا يعني قطيعا قطيعا ف ا ل آ ج ا ل هي القطعان من البقر الوحشي أ و ا ل ض ب ا ء والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا عوذا ت أ ج ل بالفضاء يعني تسير في الفضاء اجلا اجلا يعني قطيعا قطيعا بهامها الفضاء هو ا ل أ ر ض ا ل و ا س ع ة ا ل م ف ت و ح ة وبهامها البهام هي أ ص ل ا أ ص ل ا أ و ل ا د ا ل ض أ ن ولكن قد تطلق على أ و ل ا د المعز و ا ل ض أ ن جميعا في ا ل أ ص ل وتطلق هنا على كل على كل ما يصفه من من العين من البقر الوحشي والظباء نعم والمفرد بهمه ة المفرد ب م ة وقيل غير هذا يقول والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا يعني هو ماذا قال ماذا قال هو يقول ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ت بالجلهتين رباؤها ونعامها في نفس هذا الوقت والعين ل لهذه الصورة يزيد فيقول ة ا و يزيد س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا و ا ق ف ة م ط م ئ ن ة على أ و ل ا د ه ا الدنيا سلام تنتبه إلى هذا الدنيا هذا إلى سلام عوذا جماعات ت أ ج ل يعني تسير إ ج ل ا إ ج ل ا بالفضاء بهامها أ و ل ا د ه ا اولادها تلعب وتذهب وتجيء رأيتم ه ذ ارايتم أ ي طريقة زهير ت م ه ن ر أ ط ر ي ق ة زهير هنا إ ن ه يبث ا ل ح ي ا ة في ا ل ه ي ئ ة م ن أ م أ و ف ى دمنه لم تكلم ب ح و م ا ن ة الدراج فالمتكلم ودار لها بالرقمتين ك أ ن ه ا م ر ا ج ع وشم في نواشر معصم بها العين والارام يمشين خ ل ف ة يذهبون ويجيئون يقبلون ويدبرون بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خ ل ف ة و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل مجسم يقومن يقومن تقوم من كل مكان أطلاؤها كل هذا د ل ا ل ة على م الامان ذ ا د ل على ل ة ا أ الذي تكتسبه في هذه ا ل ط ب ي ع ة وفي هذا المكان حينما شرحت م ع ل ق ة زهير قلت لكم ماذا قلت لكم تخيلوا م ق د م ة فيلم سيمبا م الملك. الملك هذا الكرتون العالمي المشهور لا تسخروا من هذا لا تضحكوا من هذا الـ وقع, الـ وقع الصور ووقع الفن في النفوس واحد والذين صنعوا مثل هذه ا ل م ق د م ة ا ل ك ر ت و ن ي ة في فيلم سيمبا ليسوا بلهاء بل فنانون يفهمون ويدركون ما يفعلون تماما ويحسنونه جدا, يحسنونه جدا يقول ح س ن ن و ه جدا ي زهيس بها ل ع ي ن و ا ل أ ر ا م يمشين خلفه و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل م ج ت م وماذا يقول هنا لبيد بن ربيعه والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا أ د ى نفس المعنى يعني أنت تستطيع الآن لكن هي صورة أخرى ادى نفس الروح ولكن ب ص و ر ة أ خ ر ى تستطيع ا ل آ ن أ ن تضم ص و ر ة ل ب ي ل على ص و ر ة ز ه ي ر وتعمل م ق د م ة ل س م ب صح؟ تخيل ا ل ص و ر ة عند ز ه ي ر ماذا بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خلفه ترى هكذا القطعان تتداخل أ و أ ن ه م يمشون واحد يمين واحد شمال تكلمنا في اختلاف هذه الصوره ة ن يعني قطعان قطعان ا ك وخلفة ت ذ هناك ب بل هو المتبادر وتجيء الموجود هو هو هو الذي هو الذي يظهر في هكذا هذا هذا الشرح الشروح أ ه قطعان قطعان وأطلاؤها بعضها بعضا صح؟ قطعان يخلف بعضها بعضا ينهضن من يخلف يخلف صح؟ ل مجتمه ترى وانظر الى قوله من كل مجسم يعني يقومون من كل مكان هذا معناه ان المكان آ م ن جدا و أ ن ا ل أ ط ل ا ء تذهب بعيدا عن أ م ه ا ت ه ا في أ م ا ن ثم تنهض لتتبع أ م ه ا ت ه ا حينما تسير قطعانا قطعانا ل اجلا ب اجلا ع ي هو هنا ماذا يقول لبيد يقول والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها ص و ر ة أ خ ر ى العين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا العين م ط م ئ ن ة على أ و ل ا د ه ا تقف وبجوارها ابنها تشمه وتلعقه وتتحسسه ب أ ن ف ه ا هكذا عوذا أ ن ج ب ت حديثا ت أ ج ل بالفضاء بهامها ت أ ج ل و ا يعني يتقطع في السير يسير قطيعا قطيعا ج ل اجلا ب ا ل ف ض ا ء ب ا ل أ ر ض ا ل إلى كلمة و ا انظر س ع ة بالفضاء وإلى كلمة زهير وإلى روح كلمة كلمة كل كل ماذا؟ من مجتم من مجتم زهير زهير هي نفس بالارض ف ض ء ب أ الواسعه ة ب ا ا أولادها الصغيرة أطفالها الصغيرة م ه تسير ينهضن قطعانا قطعانا هناك وهناك ينهضن من كل مجتم ت س ط يجرؤ ع تصنع عالية أن من الصورتين صورة فنية صورة د ا والله تستطيع ي من ج بعد ذلك أ ن يقول إ ن لبيد بن ربيعه ن ا كما أ ق ر أ و ا ل ل أ س ف في بعض الكتب ا ل أ ك ا د ي م ي ة و التي يؤلفها أ ك ا د ي م ي و ن أن لبيد هنا قد قلد من قبله. نعم أنا هنا من نعم لبيد قلد قبله قد ساقفك أ ق ق ف ك ت ر ي ب في كل بيت كل س أ على البيت الذي كان ينظر إ ل ي ه لبيد حينما قال البيت الذي قاله في هذه ا ل م ع ل ق ة هناك أ ب ي ا ت كان ينظر إ ل ي ه اليها كان ينظر إ وبمجرد أ ن ق راجعت أ أو ت ر م ع ل ق ة لبيد نظرت إ ل ي ه ا هكذا علمت وقد كفر من ح والحمد ف و ظ ي لله علمت م أ ي ن أ خ ذ أخذ, أخذ كل, كل بيتي ظاهر جدا لكن انظر إ ل ى صناعته م ر ة أ خ ر ى هذا شيء آ خ ر يا إ خ و ا ن ا ن ظ ر إ ل ى صناعة البيت م ر أخرى ة ا ل م ش ك ل ة مع المتنبي تبعض المتنبي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة المتنبي م ش ك ل ة س ي ا س ي ة أ ص ل ا ه ا يعني ما صنعوه مع المتنبي لو صنعوه مع غيره ربما, ربما اخرجوا ضعف ما عند المتنبي كما قال الجرجاني القاضي صاحب ا ل و س ا ط ة لا أ ظ ن والله أعلم, الله اعلم لكن عندي هاجس بهذا ا ل أ م ر عندي, عندي ميل نوعا لهذا ا ل أ م ر وهو أ ن المتنبي ما كان يجهل أ ن ه م لا يجهلون مصادر المعاني التي في أ ب ي ا ت ه المتنبي ما كان يجهل أ ن ه م لا يجهلون أ ن ه م يعلمون هذا ومع ذلك كان يستمر في طريقته ولكن هناك شيء آ خ ر بارز كان ينبغي أ ن ننظر إ ل ي ه في ش ع ر المتنبي أ ن ه نادر جدا في أ ن ي أ خ ذ بيتا ولا يكون أجود و ل اجود يكون أ من ا ل أ ص ل الذي أ خ ذ عنه نادر قليل جدا أ ن ي أ خ ذ بيتا و... ويفسده قليل هذا قليل فعلا ولكنه في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب ع اعتمد ا على كثير من الشعراء هو حتى شعراء عصره الذي ن أ ن ك ر ه م وكان يمكن معرفته بهم أ ص ل ا اعتمد على ابي نواس ا ع ع ت م د ل ى القدماء و ع ل ى د ه على أهل عصره التي ج ا ه ه ف اتى ل على الناس قال الرحيم البيثاني فالجودة م كما ع عصريا عبد ا خواطر ا ن ينطق ي ي أ ت عليها شعره كان ينبغي أ ن ننظر إ ل ي ه ا بشكل أ ك ب ر و أ ك ث ر من نظرنا إ ل ى أ ن ه أخذ م ع اخذ ن ي أ معاني أ ص ل ي ة ه و ق ل ب ه إنتاجها ا أعاد أو ق ض ي ة أ خ ذ ه للمعنى كانت ص غ ي ر ة بجوار هذا الذي حدث في نص المعنى وصلب ف ي المعنى تصرف تصرفات غريبة. كان ينبغي أن ينظر إليه. وكأن المتنبي ينتظر الخاصية غريبة ينظر رحمه أن ننظر نحن في هذه الخصية. أن ينظر الشعراء والنقاد إلى أنه فعل شيئا آخر في فعل كان الله كان والنقاد ينبغي إليه وكأن أن أن نحن أن أنه من أن المعنى أهم أخره إلى هذه هو شيئا قد、أخر. أ ر ى هذا ا ل أ م ر في لبيد ا ل آ ن في معلقة لبيد معلقة هناك من يقولون إ ن ا ل م ع ل ق ة هي ع ب ا ر ة عن نسخ نسخ لفنون الشعراء من قبله هناك من يقولون هذا طيب أ ن ا ا ل آ ن عرضت لكم ص و ر ة لبيد وعرضت لكم ص و ر ة زهير هل وجدتم أ ن لبيد قد قلد لبيد قد لبيد اتخذ ا ل م ث ل ك الفني لبيد قد اتخذ المسلك الفني لكنه خلق ص و ر ة ج د ي د ة ح ي ة تماما هو سلك المسلك الفني يعني عالية هو هنا استعملها هو وصل واستقر استعمل المسلك بعدما, بعدما النطج جدا يعتبر بالمجتهد مرحلة من لم إلى مبدعا الجانب المطلق والمجتهد المقيد أنه اعتبر بهذه الطبقات التي ذكروها عليها أو لم اعترضت عليها ولم تعترض ا على ت ت ر ض ع طبقات الفقهاء ب ن ك م ا باشا او لم تعترض ي ط ب ا ت ق لكن اعتبر بها انظر فيها انظر الى ان المجتهدين عموما على ط ر ي ق ة ابن كمال باشا او غيرها انهم على درجات ايضا فتستطيع أن تقول هنا لبيد استعمل أصول الفن تقول استعمل التي كانت لبيد ان هنا اصول قبله أ م ر ؤ القيس لم يكن كذلك أ م ر ؤ القيس كان مجتهدا مطلقا في هذه ا ل أ م و ر وصلت ق و ة قريحته أ ن ه أ ر س ى قواعد ج د ي د ة أ و أ ر س ى مسلكا جديدا للفن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خسف لهم عين الشعر فكل منه ي أ خ ذ وكما قال حماد الراويه حينما س أ ل و ه ما تقول في امرؤ القيس قال ماذا أ ق و ل ابتدا ب إ ح س ا ن والناس له تبع لا يلاحقونه يعني ابتدا معناه مبتدئ لفن مبتدئ فنا ومع ذلك لم يجر ي على سنن الابتداء أ ن ه ي ب د أ ضعيفا س ب ذ ج ا ثم الناس يطورون لا ابتدا ب إ ح س ا ن يعني كما نقول في مصر بالعاميه يعني جب من الاخر آ خ ر ب ت د من ا ل آ ابتدا من ا ل ق م ة يعني في الجديد أ ت ى بالجديد و أ ت ى فيه في ا ل ق م ة فيقول حماد بن ا ل ر ا و ي ة فالناس له تبع لا يلاحقونه يعني يحاولون ياخذون ح و و ل ن ي أ مذهبه ويحاولون أ ن يوازوه أ و أ ن يستعلوا عليه لا يستطيعون لا يقدرون على ملاحقته ها هذه ط ب ق ة لكن ليس معنى ذلك أ ن لديدا كان مقلدا كان ناسخا كان فنانا ولكن في إ ط ا ر الفن الذي ت ر ص خ وهذا يعتبر من أ ح د ث المذاهب الآن التي آ ن ا ل يقول بها الناس الآن ها؟ توماس اليوت و هو أ ع ظ م ناقد للشعر في التاريخ الحديث وهو أ م ر ي ك ي إ ن ج ل ي ز ي ا ل أ ص ل ها؟ يقول أ ص ل ا لا تحسب أ ن ا ل إ ب د ا ع هو أ ن تخرج على الجديد في كل شيء ا ل إ ب د ا ع هو أ ن تبدع في موروثك هذا أشهره توماس إليوت أشهره ناقد إ ن ج ل ي ز ي على ا ل إ ط ل ا ق واكثر أ ك ث ر ل ن ق ا د أ النقاد العصريين أو المتأخرين اثرا ل م ت أ أ خ ر ي ن في النقد الادبي أ د ب ي ل إليوت ل م توماس معروف مذهب م ع ع ا صاحب ا ا ف ر هو ل الموضوعي الذي كليات اللغة ل تدرسونه ع في ر ة وفي ا ل أ د دار ب وفي و ا ل ل ع م وفي قضية كذا ا ل م ع ا د ل الموضوعي الشعر هو في ص ا هذا المصطلح ح ب توماس اليوت معروف اشهر أشهر اسم واشد أ ل أ تأثيرا س م ا ء النقاد ا ل إ ن ج ل ي ز ت أ ث ي ر ا في النقد الادبي الشعري الحديث يقول ا ل إ ب د ا ع ليس أ ن تبدع جديدا تماما بل ا ل إ ب د ا ع هو أ ن تبدع في إ ط ا ر موروثك ل أ ن الموروث له أ ث ر ه من حيث ا ل ق ي م ة ومن حيث الفن لا أ ن تبدع شيئا جديدا تماما يعني ليس دائما يكون هكذا هذا لابد أن يكون طفرات طفرات يعني طفرات تأتي هكذا تأتي هكذا يعني بحيث تاريخ سير غير أن تكون من الفن فالفن لابد فلتات القوة تحول تحول ذلك دائما هكذا هذا تفرات تفرات تفرات هكذا هكذا أما مستقر فهمتم؟ أو خط ليس كل جديد يقول لك انا أتي أ بجديد أ ت ي بجديد أ ن ا أ ت ي ت بما لم ي أ ت ي به غيري هذا ليس م ي ز ة في حد ق ي يعني ليس ميزة في ح ذاته ربما ت أ ت ي بجديد ت ا ب ه وربما محاولتك للابداع في القديم أ و ل ى بك أولى إلى فهمتم هذا؟ ساتنة نرجع إلى سبيد ولعين على أطلائها عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها ا ن ظ ر وانظر أ ي ض ا ايضا والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها أ ي ض ا ها ها ر أ ي ت ذلك ن ص ف الطريقه هذا ليس اعتباطا في موسيقى الشعر ليس اعتباطا إ ل ى ا ل آ ن لا أ ر ى ما حكوه من ش د ة السبك عن لبيد ق ض ي ة أ ن السبك انتبه انت لا تؤثر عليك ا ل أ ر ا ء ا ل ن ق د ي ة ابتداء يعني حينما لبيت يقول يقول عن عمر العلاء شعره تكلمنا وقلنا أن بن يقول آه آه يقول إنه إنه إن ترحى إن أبا بزر يعني شديد ك ص خ ر ة تطحن هكذا وحينما يقول عنه ا ل أ ص م ع ي إ ن ه ك ط ي ل س ا ن تضري ويفسر ذلك ب أ ن ه شديد السبك لكن ليس ت له حلاوه ة القوة شديد ليست والإحكام ل حلاوة لا هذا لا يجعلك و أ ن ت تدرس ا ل ق ص ي د ة ت ت أ ث ر بهذا الحكم قد لا تكون القصيدة لا على هذا الحكم أصلا هذا تكون ربما لو ق ر أ ت له ش ع ر آ خ ر وجدته هكذا لكن ا ل ق ص ي د ة هذه لا خ ا ص ة أ ن هذه ا ل ق ص ي د ة من المعلقات يعني مستثناه ا ل أ ص ل فيها أ ن ه ا م س ت ث ن ا صح إ ل ى ا ل آ ن نحن لا نرى هذا الطحن الذي تكلموا عليه بالعكس بالعكس تماما ارايتها الان ل ا ل ق ص ي د ة كلها هاهاها ها ها قافيتها هي اصلا مها مها مها اليس كذلك إ ل ى ا ل آ ن لا أ ر ى هذا الذي حكوه من ش د ة السبت ولا أ ر ي د أ ي ض ا أ ن أ س ا ب ق و أ ن اقول أ لك لن تجده في ا ل ق ص ي د ة من حقك أ ن تبحث عنه نعم ويستمر في بث ا ل ح ي ا ة بعد أ ن ذكر الخراب في ا ل أ و ل يستمر لينقله من الكائنات إ ل ى الجمادات وجلى السيول عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا او رجع و ا ش م ة أ س ف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها جلا من الجلاء وهو الكشف فجلا أ ي كشف كما قال المجنون إ ذ ا ا ب ت ح ل ت عيني بعينك لم تزل مجنون ل ي ل ة و أ ن ت م درستم معي ا ل م ؤ ن س ة ومن لم يدرسها فهي م س ج ل ة م و ج و د ة تقع في س ب ع ة عشر مجلس ا نعم ويا من أ و ا ئ ل ما تم شرحه يقول المجنون في ا ل م ؤ ن س ة إ ذ ا ارتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمره عن فؤادها نعم والسيول جمع سيل ل وجلت سيول يعني السيول جلت عن الطلول كأنها وجلت يعني عن ماذا كأنها ط والطلول هنا جمع للجمع طلل وهو ما برز وظهر من اثار الديار إ ذ ا وجدت اثار الديار هكذا ظ ا ه ر ة ب ا ر ز ة فهذه ا ل أ ط ل ا ل والطلول نعم هذه ا لا أ ط ل ل لا يقال فيها أ ط ل ا ل أ و طلول إ ل ا إ ذ ا كانت ب ا ر ز ة باقيه بارزه ة ك ذ ا ب ا ق ي ل ه ا لها بروز لها ظهور و ج ل ت السيول عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها الزبر هي الكتب ا ل ك تجدد ب ت د من التجديد و ا ل إ ج د ا د متونها أ ي ا ل أ و س ا ط والظهور والمراد هنا الكل المراد هو ن ا الكل المراد ه صلب ا ل ك ت ا ب ة نعم يقول السيول نزلت على هذه الطلول فجلت عنها كشفتها و ك أ ن ه ا كانها زبر يعني كتب م ك ت و ب ة تجد متونها أ ق ل اقلامها م ه ا تكشف أ أو تجدد أ ق ل ا م ه ا كتابتها ك أ ن التاريخ يكتب م ر ة أ خ ر ى أ م ا م عينيك أ ت ر ى هذه ا ل ص و ر ة كيف يمكننا أ ن نصنعها بالفوتوشوب نصنعها او نصنعها بالبرامج ه التي ب ا ب ر ا ا م ج ل تستعمل في الخداع التلفزيوني أ و السينمائي هذه البرامج ا ل ح ا س ب ي ة أ و ا ل ح ا س و ب ي ة الحديثه ة رأيت أن كيف يمكن أن تستعمل ذ ه ا ل أ ش ي ا ء ر أ ي ت كيف يمكن أ ن نصور هذه الصور هذه الصور كانت م ت ا ح ة في عقل الجاهلي ونحن أصبحنا ا لا آ ن ل نستطيع أ ن ندركها إ ل ا على ا ل ش ا ش ة هذه الصور لم تصنعها ا ل ش ا ش ة هذه الصور ق د ي م ة مع ا ل إ ن س ا ن ولكن الذي خول له في هذا العصر هو أ ن يخرجها على ا ل ش ا ش ة فتقدمك الفني و إ ن س ا ن ي ت ك لا ترتبط ب ا ل ش ا ش ة إ ن م ا ترتبط بعقلك وصدرك ا ل ذ ي ن ت خ ي ل هذه ا ل ص و ر ة في القديم ر أ ي ت ه وجلا ل س ي و ل عن الطلول ك أ ن ه ا تخيل الصور التي يفعلونها المطر ينزل هكذا وينزل المطر على ا ل أ ط ل ا ل فيكشفها ك أ ق ل ا م تعيد ك ت ا ب ة الكلمات ا ل م م س و ح ة كأقلام تقترب كثيرا مما, مما رسم في عقل لبيد الربيعه وعقل ا ل أ و ل ي ن حينما سمعوا هذا البيت وجلى السيول عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا يعني وكشفت السيول عن وكشفت الطلول حتى ك أ ن ه ا أ ق ل ا م تجدد ا ل ك ت ا ب ة ا ل م م س و ح ة اففففففف شوف الفن شوف الصوره مش عارف انت حاسس أنا حاسس ولا لا اعرف انك حاسس بها ل ن ي تتعج لجد تخيلها كده م م ولا ق د م ك ع لا ى ل البرامج فنية لبعض البرامج المطرة نزلة ش ش ا مقدمات اخراجات ة فنية كشفت عن الأطلال ك ش ف تضاريس عن ت ا ل أ ط ل ا ل كويس أ ظ ه ر ت ه ا وبعدين شبهلك ب أ ق ل ا م في أ ق ل ا م كده مقال لك ي ه زبر تجد ب متونها أ ق ل اقلامها م ه ا جاب لك حوالي أربعين لك م و ح ض خ كبير والأقلام تعيد الكتابة فمكشفت الكتابة مكشفت الكتابة تعيد سريعا سريعا سريعا سريعا الكتابة مرة أخرى مكشفت الكتابة مرة أخرى والأقلام و ك ذ الدار كشفت بالمطر كشفت أ ظ ن ا ل ص و ر ة ع ا ل ي ة جدا من لبيد ومع ذلك أ ق و ل كان ينظر فيها إ ل ى قول امرئ القيس قفا نبك ي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آ ي ا ت ه منذ أ ز م ا ن ي اتت حجج بعدي عليها ف أ ص ب ح ت كخط زبور في مصاحف رهباني كخط زبور في مصاحف رهباني شوف في مصاحف الصورتان مختلفتان لكن نفس ا ل ت الاتجاه ق ل الفني الفني لكن ل ي د ا نفس ص و ر ة م خ ت ل ف ة هو فنان في إ ط ا ر الفن الموجود قلت لكم من قبل القصيدة قبله يبقى لكم لو كل إلى الأول إلى لم للبيد ولكنه داخل الإطار من موجود ربما أننا أرجعنا الفني صاحبه أبدع أو هذا فنان شيء شيء شيء في في هذه ا لبيد ذ ي في كان نضج قد عصره ل ب ا ل م ن ا س ب ة لبيد الوحيد الذي أ س ل م من أ ص ح ا ب المعلقات أ د ر ك ا ل إ س ل ا م و أ س ل م ا ل أ ع ش ى أ د ر ك ولم يسلم ومات بعده بقليل يعني لم يعش فيه كثيرا مات في أ ث ن ا ء العهد النبوي لبيد عاش إلى عهد ع م الى و ي ي ة ت خ و ا عاش إ ل عهد م ع ا و ي ة لبيد عاش قطعة كبيرة في ا ل إ س ل ل ا ا م في ج ا ه ل ي ة و ق ط ع ة ك ب ي ر ة في ا ل إ س ل ا م يعني عاصر أ ص ل ا خ ل ف ا ء الراشدين وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يحبه نعم فاقول هنا هذا فنان لكن هو جاء م ت أ خ ر ا لو, أنكم نظرتم إلى أشعار كذلك. لو نظرتم ك م ن الى اشعار المخضرمين وجدتموها كذلك استقرت التقاليد الفنيه ولهذا كلما, ترجع كلما رجعت في الجاهليه الى العصر الاول فيها اختلف الشعر واضطربت بنيه القصيده باعتبار ما استقره وليس أ ن ه ا م ض ط ر ب ة ابتداء في نفس الشاعر لا م ض ط ر باعتبار ة ب ما استقر ل أ ن الشعراء بعد ذلك أ ق ر و ا ورسخوا هذه القواعد على أ ش ك اشكال ل على ارتضوها أ ارتضوها كانت ع ف و ي ة قبل ذلك يعني هم أخذوا المقدمات الطلالية التي إن لم يكن وهيئتها قواعدها إن هم ابتكرها فهو قد رسخها المقدمات لم امرؤ أخذوا وأرسى القائز قد قد أ خ ذ و ه ا منه مع أ ن ه ا في شعره ت ل ق ا ئ ي ة ولا تنفصل عن ا ل ق ص ي د ة ترى ا ل ق ص ي د ة كلها طللا لا ت ج د ا ل م ق د م ة طلليه هكذا ت ر م ي ز ي ة أ و لا ت ر م ي ز ي ة بقى ا ي كان لا, لا ترى هذه ا ل م ق د م ة الطلليه ترى الطلل هو موضوع ا ل ق ص ي د ة نفسه فهمتم هذا نعم و ج ل س ا س ي و ل عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد ت م و ن ه الواو أ ق ا ا م ه ج ل ل هنا حرف استئناس يوسع لك ا ل ص و ر ة ينقلك إ ل ى ص و ر ة جديده ة بينما قبل حينما قال ذ ا البيت والعين ساكنة على أطلائها والعين ساكنة حينما قال فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها على فعلى وأطفلت فروع والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا قال بعد ذلك عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها أ ر ا د يعني حال كونها س ا ك ن ة ذكر أ و ل ا سكونها على أ ط ل ا ئ ه ا حال كونها عوذا هذا عمل في داخل نفس ا ل ص و ر ة وبعد ذلك ج م ل ة ت أ ج ل عوذا هذه حال ثم ج م ل ة ت أ ج ل بالفضاء بهامها هذه ا ل ج م ل ة أ ي ض ا في محل نصب على ا ل ح ا ل ي ة ر أ ي ت ذلك إ ذ ا لقد طوع لبيد هذه ا ل ص ن ا ع ة اللغويه ة ليحدث ذ ا ا ليحدث ت ص و ر ل ي هذا التصوير نعم و ا ل أ م ر هنا مختلف حينما قال و ج ل السيول عن الطلول ك أ ن ه ا انتقل بالتشبيه تماما انتقل ب ا ل ص و ر ة إ ل ى ص و ر ة ج د ي د ة تماما ليست حاليا نعم ولبيد كان يرى نفسه ثالث الشعراء حينما سئل من أ ش ع ر الشعراء قال الملك الضليل أ و ذو القروح قال الملك الضليل قيل له ثم من قال الغلام القتيل يريد طرفه قيل ثم من قال أ ب و عقيل يعني نفسه فنقده كما تكلمنا على ذلك في م ق د م ة هذه المجالس كان نقدا أ و كان كلاما موضوعيا جدا يعني ها وجلا ل س ي و ل عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا التشبيه هنا تشبيه مركب بمركب جل تجد السيول الطلول أقلامها السيول الطلول كأنها زبر تجد متونها يعني وهي عن الطلول كأنها يعني وهي عن عن تكشف زبر زبر ماذا تفعل تجد متونها أ ق ل اقلامها م ه ا أ تجدد كتابتها التي في أ و س ط ه ا أو في ظ ه و ر ه ا أو في ك ل ه او نعم ر الغرض ب م ا ا ل خ في من ه ذ ا التشبيه ه و ما ي ر ا ه ا ل طول ع ر ب ب من ق او ء هذه ا ل ر س م المكتوبة في ط ر ف ت أ ض ا شعره فيه كلها ذ ك والمرقش ر ش ع فيه كذلك و م ر شعره القيس كذلك فيه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 أ ر ى الموسيقى هنا مختلفه أ خ ذ ت شكلا آ خ ر من الصلابه عما سبق من ا ل أ ب ي ا ت وجلا ل ل ي و عن السيول ل و أو كأنه يصور كأنها كأنه لنا وقوع هذا الأمر وقوع موجات هكذا موجات من م أرى ق ى ج وكلمة وجل السيول جل في نفسها سيول عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا لا أ م ل ك لان ديانا أ ك ث ر من ذلك حول ما أ ش ع ر به من الموسيقى هنا ثم أ ع ط ا ن ا ص و ر ة أ خ ر ى للتشبيه تشبيه جديد يضاف إلى الى أ و ل لا يلغيه الآن ل فيعطينا تشبيها جديدا يضاف إ ا ل أ و ل لا يلغيه في أسفن كيف فانتعرض البيت التاسع قال أورجع واشمة أسفن أورها كيف فوقهن وشامها أورجع <تصفيق> فوقهن أو و رجع الرجع ش م ة أسف كيف فانتعرض نؤورها فوقهن وشامها الرجع هو الترديد والتجديد يعني تجديد الوشم و أ س ف من ا ل إ س ف ا ف وهو ذر النور ومنه قولنا ا ل إ س ف ا ف يعني والنور نوع من الحجر الطبيعي يطحن ويحشى به موضع الوخز اللي بتعرف منه الوشم معروف يعني وقيل يعني يحرق بترعب معروف منه شحم هو يعني على ط ر ي ق ة الحبر العربي تعرفون كيف يصنع الحبر العربي الحبر العربي ا ل أ ص ل ي يصنع من دهون الـ الـ من الليه في الخروف من دهون دهون الضأن ي أ ت و ن بدهون ا ل ض أ ن يضعونها في ا ل أ ف ر ا ن تشعل عليها النيران حتى تتفحم تماما, تتفحم تماما. تصيل فحمن فحمن يعني فحما فحما فيطحنونها فط... ف... فتصير رمادا تماما أ وهي تصير, هي... تصير رمادا أنا لم أجرب لم تلقائيا د ر إذا حرقت أ م أ ن ه م يجعلونها ع ن ي ي رمادا فتكون رمادا شديد السواد يضع عليه الماء ويكتب به ب ا ل ق ص ب ة البوصة أو يقولون كما يعني هذا الحبر العربي معروف هناك الحبر العربي ي ا ل ذ القديم معروف عند الخطاطين نعم. فربما كان هو الذي ل أعلم ل ه هو ربما كان ا يحشى ص ن منه ع الذي ي في الوشم لكن المشهور أ ن النؤور نوع من الحجر الطبيعي يضحن ويحشى به مكان الوخز أو بالإبر يعني. نعم. أورجع واشمة الشك كفافا、تعرض. كفافا الوخز بالإبر نؤورها تقولنا يعني أو أو وثف رجع تعرض كففا تعرض فوقهن وشامها كففاً يعني على شكل دوائر ك ك ف ة الميزان على ش كففا ل دوائر دوائر هكذا ك كففاً, كففا كففا نعم وتعرض يعني يميناً يعني وتعرض جمع وشمالاً الوشام الوشم ولاح أو ظهر ذهب يميناً وشمالاً يعني جمع الوشم كففا تعرض يعني تعرض يقول ع ن يمنا ي ظهر تذهب ولاحة أو تذهب يمنا وشمالا و ف ه هذا ن الكفف ق ق ه وشامها يعني وشمها ن يعني ن يعني الميزان ا كففا دوائر فكفة يقول هنا انتبهوا هذا ا لأن ب ل يقول ت يحتاج تدبر فيه يعني يحتاج إلى ل ل ي ا حتى حتى تفهمه أ حتى تتصوره ي يقول س أن أن أن تفهمه أن تتصوره أن تراه ك أ ن هذه الدوائر ك أ ن هذه الدار التي او ل ت كتابات ي يراها زبر أ كانها أ ن ه كما ك البيت السابق في أو أ ترديد يعني ترجيع واشمه وشما ب د أ في الذهاب فذرت هذا النور ت ج ع ل ت ه في شكل دوائر كالكفف كففا يعني جعلته في شكل في دوائر <تصفيق> ذهب الوشم عريضا أ وهي شمالا ويمينا من و ف ق ا و ه ليست فوقه في الحقيقه ة ذ هذا الوشام القديمة ه الوشم القديم ليس فوقه إ ن م ا هي م ت و ه م ة بسبب صغر هذه الدوائر واتساع الوشم على ما قيل في الشرح يعني أو رجع واشمة أصف نؤورها يعني قيل الشرح ما واشمة نؤورها هكذا نؤورها في أسف بدر أو كففا أي على هيئة على هيئة على على دوائر كفف تعرض تعرض ذهبا ي ي م ن وشمالا أو ظهر ولاحا ظهر يمينا ن هن ي فوق هذه وشامها هذا الوشم القديم مع أن في الحقيقة فوق الكفف و هذه ا ش ه هذا ا الوشم ا ل ق د م مع أ ل الحقيقة ك ف ف في ف وشمالا ق ا ل و لكن ك ن ت ا ك ف ف صغيرة د و ئ ر صغيرة هكذا وشامها ت ر ا ل و م كأنه فوق هذه فوق ل لا ك ف ف تعرف تصوره صعب نوعا أو ا و ل الشعوري م غ ز ى من ه ذ الى ا ت ص و و ي ر إ ل ا ل آ ن أ ن ا أ ح ا و ل أ ن أن اقف على هذه الوخزه ة بمناسبة الكلام في الوشم. أحاول أن أستوعب الكلام الوشم أن أحاول في ذ ه ا ل و خ ز ة ا ل ش ع و ر ي ة المراده من ذ ه الصورة ل من أخذ بعده إلى ل ا آ تأملوا هذه الصوره ة وصورة ز ي الأبيات القصيدة قلت لكم كل هذه ترجع القصيدة ترجع إلى ترجع ترجع هذه إ ل ى شعراء سابقين ت أ م ل و ا هنا قول زهير بن أ ب ي س ل م ة ودار لها بالرقمتين كانها أ ن ه يقول أ م أمي دمنة لم تكلمي بحومانة أوفا الدراج فالمتسلمي ل ودار ب ا ل ر ق مراجع ت ي ن كأنها م وشم في نواشر معصميه مراجع واشم ف يعني نواشر م ص م ه ه و ا ماذا أورجع في البيت الثامن الذي قبل هذا أ ت ى بتشبيه من امرئ القيس وفي هذا البيت أ ت ى بتشبيه من زهير بن أ ب ي س ل م ة نعم لكن شكله هنا جديد بالعكس يعني نستوعب نحن الآن نحاول أن نستوعب المرادة من المرادة هذا المراده من هذه ا ل ص و ر ة كففا ي ن تعرض فوقهن وشامها نفس ا ل م ذ ه ب نفس الاتجاه الذي عند زهير ولكن انتاج فني جديد فيلم ت ا ن ي يعني فيلم ت ا ن ي مسلسل ثاني لم تتكلم عند زهير حاولوا أن تتأملوها أيضا وأنا أستغرب في الحقيقة من قوله من أستغرب عند أن وأنا نؤرها زهير أيضا في أسف رجع ا لماذا لم تسف هي نؤورها الواشيمه هي المراه التي تصنع الوشم لماذا لم تكن واشيمه اسفت نؤورها هل هناك شيء ق و ة أ خ ر ى فوقها وفوق الفعل يتحكم في الفعل هل هناك ج ه ة أ خ ر ى إ ض ا ف ة الفعل إ ل ى المجهول بهذه ا ل ط ر ي ق ة يجعلك تفكر في هذا المجهول هل هناك شيء فوقها وفوق الفعل يتحكم هل النكد و ا ل أ ل م والشؤم أ م ر معتاد محتم اسف نؤورها لابد أ ن يحدث القدر هو الذي يتصرف في هذا أ و ي ك و ن ا ل أ م ر كذلك ت ل ا ح ظ و ن أعوذ بالله من هذا الشؤم ومن هذا السواد الذي أشعر الأبيات ومن السواد هذا هذا الذي هذه بالله به الشؤم الآن داخل من في نور وشم يرجع سواء عند هذا أ و عند زهير وخذ ا شك إ ب ر سواد عود رجوع ع و ذ بالله أ و رجع و ا ش م ة أ س ف نورها ؤ كففا تعرض فوقهن وشامها و أ ي ض ا انظر ها وها يظل ا ل أ م ر مستمرا كما هو ها ها ها هذا ا ل إ ي ح ا ء الموسيقي لا تستهن به أ ن ص ح ك في هذا أ ن ت ق ر أ كتاب الدكتور إ ب ر ا ه ي م أ ن ي س موسيقى الشعر الدكتور إبراهيم أنيس هو كتاب يعني أثار ضجة في هذا الجانب وهو كتاب مشهور اقرأه وفقته أو خالفته مشهول وفقته هو وهو أو أنيس يعني في ضدجة أخذت بما ا ق لا فيه أو أخذت ب م اشكال ع عليه فيه له يعني عليه اعتراضات كثيرة أو كذا من كثير من المعاصرين ت ر كثيرة كثير ض لا فيه من إ المهم أ ن ت ق ر أ هذا الكتاب لا يليق الا ت ق ر أ هذا الكتاب و أ ن ت تدرس الشعر و ت د ر س د ل ا ل ة الموسيقى في الشعر على المعنى كما قلت الشعر الشعر كثيرة الكلام متعددة مصادر متعددة الشعر دلالاته دلالته لاست قلت فقط الشعر كائن مختلف تماما عن ب ق ي ة الكائنات اللغة الشعرية تماما لغة تختلف تماماً وهذا مما عني به المدارس ا ل ن ق د ي ة ا ل ش ع ر ي ة اللغة أن الشعرية تصير ل غ ة أ خ ر ى إ ذ ا انتقلت من الاستعمال العادي أو الى ا ا النسري العادي س ت ع م ل ل إ الشعر انتقلت هنا هذه اللغة وصار لها استعمال、آخر. ها؟ هذه آخر نعم صارت لها ه ي ئ ة أ خ ر ى صارت لها معان ج د ي د ة تماما صارت دلالات ا ل أ ل ف ا ظ م خ ت ل ف ة ولهذا لا يمكن أ ن يترجم الشعر وهذا ت و م س اليوت يقول إ ن ك حينما تنقل ت ر الشعر ج م ح ي م ا ت ن شخصا من ل غ ة إ ل ى أ خ ر ى يمكنك أ ن تنقل ا ل ف ك ر ة نقلا علميا مجردا لكن لن تستطيع أ ن تجعل الانسان إ ن س يشعر بغير لغته لن ت ت تجعل ط ي ع أن ل إ س ا ن يشعر بغير لغته لن إلا بلغته ويقول إذا أردت أن تفصل أن إنسانا يشعر أردت إذا عن لغته إ ل ى ل غ ة أ خ ر ى لابد أ ن توفر له الشعور ب ا ل ل غ ة ا ل أ خ ر ى إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنقله من خلال ا ل ل غ ة ا ل ع ل م ي ة والتعامل العادي فلن تستطيع ان تخلعه من لغته, لم تستطيع أن تخلعه من لغته. لماذا ك أ ن ا ل إ ن س ا ن بطبيعته يحتاج الى الشعور وطالما أ ن ه لا يشعر إ ل ا بلغته ه هي التي جزء م ن فانسى أ ن أن تقتل س ت ت ط ي ع أن عنده هذه اللغة طالما كانت ا ل ل غ ة يشعر بها أ ه ل ه ا ويقولون بها الشعر فلن تموت هذه ا ل ل غ ة ل أ ن الشعور لا ينفك عن الانسان إ ن س والشعور لا يكون لا إلا باللغة التي يتقنها ا ل ن إ وأستطيع وأن أن يتحكم صبغات فيها وأن يصبغ عليها صبغات جديدة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة قد نتكلمها ولكن ليست عندنا هذه ا ل م ل ك ة التي نستطيع بها إ ح ي ا ء المعاني الجديده ة وإصباغ معاني ي ج د د في اللغه ة العربية ونقول وكذا مجنوني إنجليزياً、وكدا. لكننا نستطيع أن نفعل ذلك في العربية. نسمع نتمايل نسمع شعر كثير عزة نصيب بن ذلك ليلة جميل شعراً شعر شعر عزة طرباً كثير رباح في ب ن ت م ا ي لن طربا لماذا ر ى اللغة تستطيع ت ش ك ل عندنا في ه لأنها و ويسر ل ل ة غ ن وإن كنا ضعافاً فيها لكنها لغتنا في النهاية ا ضعافا فيها في لن ت ت س ا ن ج ل ي ز ي ة ولا ف ر ن س ي ة أ ن تنزعنا من هذه ا ل ل غ ة ل أ ن ن ا لا نشعر إ ل ا بها لا نرى الحب إ ل ا بها لا نرى البؤس إ ل ا بها لا نحزن إ ل ا بها كلمة I love you عندنا ليس لها مكان س خ ي ف ة سمجه ب ا ر د ة قد لا تكون ب ا ر د ة عند أ ص ح ا ب ه ا ب ا ر د ة عندنا نحن عندنا نحن ب ا ر د ة جدا كيف نستطيع أ ن نعبر ب ل غ ة أ خ ر ى عن هذا المعنى مثلا أراني إذا نحوها صليت يممت يممت يممت هذه شوف أ ر ا ن ي إ ذ ا صليت يممت نحوها بوجهي و إ ن كان المصلى ورائيا وما بي اشراك ولكن حبها وعظم الجوى اعيا الطبيب المداويه ة كيف نستطيع أن نعبر بلغة أخرى عن أخرى بلغة ل ق و خليلي خليلي ليلة خلي لا والله لا أملك الذي قضى الله ليلة ولا لي لغيري وابتلاني بحبها فهل لا ليلة في بشيء غير ابتلاني هذا قضاها بحبها ما مجنون قضى قضى كيف نستطيع أ ن نعبر عن قول مجنون ليلى ا ب ع د عنك النفس والنفس ص ب ة إ ل ي ك والممشى إ ل ي ك قريب م خ ا ف ة أ ن تسعى الوشاه ب ظ ن ة و أ ك ر م ك م أ ن يستريب مريب مهما ن منا أن يعبر مهما أتقن الإنجليزية لن تستطيع ولن يستطيع يعبر م أ ت ق ن ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة لن يستطيع أ ح د أ ن ينقلنا عن لغتنا طالما كنا نشعر بها يعني نستعملها في الشعور وهذا الشعور لا يتولد من المعنى المعجمي إ ذ ا صح أ ن هناك معنى معجميا أ ص ل اصلا لكن ليس موضوعنا الآن ليس موضوعنا موضوعنا إذا ح أن أن هناك معنى معجميا فمن ن معجميا يستطيع ي ق ن عن اللغة نتجاوز فيها المعنى المعجمية إلى المعاني التي نشعر بها ولا نفسرها بكلام لا نستطيع نتجاوز نفسرها أن نشرحها لكننا نفهم نفهم لغة إلى التي ولا بكلام لا فيها بها أ ن ت تصل إ ل ى م ر ح ل ة أ ن ك لا تفهم معنى ا ل ك ل م ة لكنك تفهم معناها من السياق والجو العام للنص وصوت النص أ ن ت تتجاوز المعنى المعجميه ن ى ا ل م ع والمعنى المجازيه والايحائي م ع ن ى ل و ا ل إ ش ا ر ي تتجاوز كل ذلك إلى ها ها ها عفت الديار محلها فمقامها كل ذلك إلى عفت هذه الموسيقى ا ل ل ف ظ ي ة التي ستفقدها فورا إ ذ ا انتقلت إلى لغة ل أخرى الى أ ق و لن تجد م و س ي ق في ا ل ل غ ة اخرى ل أ لا فيها والفرنسية هي أم الموسيقى في اللغة في هذه الموسيقى هي لغة أصلا موسيقية جداً ولغة جداً ولكن, ولكن ليست لن تطرب لها فيها جدا عاطفية جدا موسيقاك إذا كنت عربيا في هي هي موسيقية هذه تطرب كنت أم يبني على ذلك ل فوقفت أ أ س ه الصم وكيف ك ا ا م ن خوالد ما ا ل م يبين ك هي ا أسألها فوقفت و ك ف ك ل الصخور م ن م الصلبه والخوالد يعني الباقيات التي بقيت زمانا يقول فوقفت اسالها لما انكشفت الدار بهذه الطريقه وقفت بها من بعد عشرين حجه فلائي نعرف ت الدار بعد التوهم لاحظتم يقول وقفت أ س أ ل ه ا وكيف كلامنا صما خوالد ما يبين كلامها كيف أ ك ل م يستنكر نفسه يستنكر كيف أكلم يستنكر صميعه كيف أ ك ل م هذه الباقيات زمانا في مكانها هكذا كلامها لا يبين كلامها لا يظهر لا يظهر لها كلام يعني انظر هذا البيت كان ينظر فيه إ ل ى م ج م و ع ة من ا ل أ ب ي ا ت قال زهيس فوقفت أ س أ ل ه ا ف وقفت بها ن ع من وقفت بها م بعد عشرين ح ج ة ف ل أ ي ن عرفت الدار بعد التوهم ا ويقول القيس القديم ألم على الربع امرؤ عسى بعث كأني أنادي أ و أ ك ل ويقولوا المعلقة م ودرستم أنتم أخرسا أن ودرستم بياني بغض ه ذ ا ا ل ب ي فيها ي ت وقفت أ ص ل ا نظر ا أسائلها ن ه الى وقفت أ ا ا أسائلها جوابا وما بالربع اللهم وانظر ن من أحده ل عيت عجزة إ وكذلك نظر إلى نظر بيت عن ترى اعياك رسم ا ل د ا ل ودرستم هذا البيت في ا ل م ع ل ق ة أ ع ي ا ك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم ك ا ل أ ص م ا ل أ ع ج م ي كلهم يحدث الديار ويختلفون في حديثهم اختلافات تتفاوت ومن أ ع ج ب واغرب أ غ ر ب ي شيء ح ق يعني أ وأعجب شيء تجدونه عند أ ح د قديم هو ما قاله أ ب و زيد القرشي صاحب ج م ه ر ة أ ش ع ا ر العرب ما قاله أبو زيد في مقدمته على هذه ا ل جمهره ة على ج م ر ة أ ش ع ا ر العرب حين ذهب إ ل ى أ ن التقدير في الحديث إلى الديار أنه حديث الى د حديث ي ا ر أنه إ ل أهل الديار يعني على طريقة واسأل القرية أي اسأل أهل القرية لا أن الشاعر يخاطب الديار على الشاعر فعلاً أن واسأل اسأل أهل لا هكذا ه وهذا يقول و غريب جدا يعني يجعله ع ن ي ي من باب الاختصار يعني من ب ايجاز ب ا ل بل ب من الحرث ب ايجاز ف ايضا تخيلوا باب ايجاز الحفظ يجعله ليس ايجاز ل من من باب ق ص م ل ايضا ع مع ن لكنه يقصد ان ان ي قصير يقصد يكلم يكلم في الكلام اهل الدار فهو يكلم الدار في الظاهر فهو هذا خطأ خطأ هذا ايضا خطأ لان الشعر يكلم الدار فعلا لم يختفي بل ه ذ ا ب جعله من باب إ ي ج ا ز الحبس يعني في قوله تعالى قوله و أ وسأل أهل أهل ل القرية القرية يقول كذلك الاختصار في هذه المقدمات يكلم الديار يخاطب الديار وهو يخاطب أهل الديار فهو من باب الاختصار يعني والإيجاز فهو كلام الحقيقة يخاطب يخاطب باب هذا يعني في يعني عجيب وفي الحقيقة يعني من فهو وهو فهو هذه قد تكون الكلمه ة لكن ل أجدني مدفوعا إ ا الكلمة قد تكون ص ع ب ة لكن أ ج د ن ي مدفوعا إ ل ي ه ا هذا كلام لا يقوله من يفهم الشعر أ ص ل اصلا ع أعرف أنها صعبة ب ة أنها ك تكون ن قد بعض ل ل الصعبة في مكانها يعني مسوغة يعني. لها、أسبابها. الشاعر يخاطب الديار فعلا بدليل أنه يجعلها ك مكانها م مسوغة ا أسبابها يخاطب خرثاء ت يعني في أنه و أ ح ي ا ن ا يكشف ت عن كونها صما كما فعل عن ترى اعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالاصم الاعجم يكشف لبيت وكيف يبين يقصد الديار كونها كالأصم وكما فعل لبيت. فوقفت وكيف كلامنا صماً خوالد ما يبين كلامها فعل فوقفت فهل عن أن أهل الديار صم خوالد خوالد؟ أسألها أهل صما ما صما هو يخاطب الدار يخاطب الدار وهذه ل غ ة الشعر لا تقل و انه يخاطب أ ه ل الدار ل أ ن الدار ليست محلا صالحا للكلام الشعراء ل للكلام الشعر ملوك الكلام يكلمون ما ي ش ا ء و ن ومن ي ش ا ء و ن الشريف المرتضى له ر س ا ل ة اسمها طيف ا ل خ ي ا ر طيف الخيال يعني أ ن الشاعر تطوف عليه حبيبته في منامه ذكروا ان أ و ل من تكلم في ذلك ط ر ف ة ابن العبد في قصيدته ا ل ر ا ئ ي ة المشهوره ة نعم التي ي ثاني أجوة قصيدة بعد المعلقة. نعم. فيقولون إنه أول من تكلم في طيف الخيال المعلقة نعم أنه من أجوة أول بعد تكلم وصار ا ن ت ش ر ذلك ذلك بعد ذلك و مذهبا وهو عند البحتري ظاهر جدا طيف الخيال طيف الخيال يعني أ ن الحبيب ت أ ت ي ل ل إ ن س ا ن في منامه أ و ت أ ت ي ه في غفوته فيخاطبها وتخاطبه ويحادثها وتحادثه ويتصالحان و ي ت ع ر ك ا ن ويبني على ذلك تعاملا في الواقع يعني إ ذ ا كان غضبانا منها مثلا وهي صالحته في المنام خلاص صالحها انتهت الشريف المرتضى له ر س ا ل ة اسمها طيف الخيال الشريف المرتضى ناقد شاعر يقول فيها ما معناه يقول إ ن طيف الخيال ح ق ي ق ة في الشعر حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة يقرأ يعني يعني فليعلم طيف الخيال وليس الشعر من أن أن مجازا أراد واذا إ ذ أردت أن تفهم الشاعر تفهم ه يقول ك معنى اردت ل ل ليس يقول ك ا وإذا م بعيد نصه إن عهد به أ أ ن تفهم الشاعر فلابد أ ن تفهم أ ن ز ي ا ر ة الحبيبه له ح ق ي ق ي ة و أ ن ت لا تحاكمه إ ل ى ا ل م ش ا ه د ة والمنطق إ ل ى والعقل هو الشعر هكذا واللغة هكذا الأدب أصلا عالم افتراضي سواء وافق الواقع أ و لم يوافق هو عالم أ ن ت صنعته ص ن ا ع ة ج د ي د ة سواء كان افتراضيا ابتداء يعني ليس له أ ث ر في الواقع أ و كان له ذل في الواقع لكنك تخلقه م ر ة أ خ ر ى تصنعه م ر ة أ خ ر ى فهمت هذا تصنعه م ر ة أ خ ر ى مجنون ليلى يقول و إ ن ي لاستغش أ غ ط ي ر أ س ي يعني أ س ت غ ش وما بي ن ع س ة لعل خيالا منك يلقى خياليه ة خيالية شوف طيف ف لعل خيالا منك يلقى خيالية. طيف الخيال منك ن س خيالها خياله يجيله ويقابل خياله ويتكلمه لو جات هيعتبرها, وصلة على فكرة. شفت؟ هيعتبرها وصلة. بل الشريف يضحك يقول جاته المرتضى يعني هذا الكلام قد يضحك البعض لكن هكذا الشعب لهذا فوائد لو وصلة على بل لكن لغة صرحته شوفت قد فكرة لطيف الخيال فوائد ليست م و ج و د ة في غيره ما ه يقول ي إ ن ه ا خ ل و ة ليست محرمه ة يخلو الحليب ولاست محرمة. وانها س ت محرمة و إ م م ن و ع ة م ت ع ذ ر ة على متعذرة على ا ل و ش ا ة والمراقبين ارايت لا يستطيع ا ل و ش ا ة ولا المراقبون أ ن ت أن ينظروا إليهما ذكر هو حلال ثم كذا ذلك ثم مع ثم عدة فحينما يقول فوقفت لطيف أ س أ ل ه ا وكيف كلامنا ث م ا خوالد ما يبين كلامها هذا الديار الأطلول الأطلال يسأل حقيقة يسأل أو حقيقة أو نعم فكلهم س أ ل الديار وكلهم امتنعت الديار عن الجواب إ ل ا في ح ا ل ة زهير الذي أ ل ق ى لها التحيه والدعاء فقط أ م ا الذي امتنع عنه فهو ا ل د م ن ة فقط زهير ماذا يقول أ م ن أ م أ و ف ى د م ن ة لم تكلمي ب ح و م ا ن ة الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين ك أ ن ه ا مراجع وشم في نواشر معصم بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خلفه و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل مجتم وقفت بها من بعد عشرين حجه ف ل أ ي ا عرفت الدار بعد التوهم أ ث ا ف ي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم ي فلما عرفت الدار قلت لربعها الانعم صباحا ايها الربع واسلمي فهو دعا له والتي لم تتكلم هي الدمنه وهذا له دلالته في فهم هذه المقدمه لزهير بن ابي سلمه ة يقول فوقفت ل أ أ س ا كلامنا واضح أن سؤاله في قوله وكيف واضح وكيف في سؤاله تعجيب يعجب من نفسه وليس انه يسال على الحقيقه وكيف كلامنا صما خوالد ما يبين كلامها يقول الشراح هنا في هذا يقولون إن هذا مستحب في الغزل والرفاء مستحب في مستحب في اقول ل ل والرساء غ ز أن ي أ أ ن ي س ا لو د ا ر أ ن ي ب كان ي ي ع ل ه وكذلك أقول لو ا كذلك فليس إ ذ ن فنا تقليديا محضا إ ن م ا هو باختيارهم يعني هم استملحوا هذا ا استملحوا هذا نعم. يقول فوقفت أسألها فوقفت نعم م يقول ل وكيف ن ك ثم, خوالد ثم خوالد ما يبين كلامها خوالد يبين قوله لا يبين كلامها يراد به لا كلام لها أ ص ل ا حتى يبين لا كلام لها أصلا يحدث به البيان به يحدث فكلامها لا يبين لانه أ أ ن ه غير موجود ص ل ل أ غير موجود أ ص ل ا نعم كما قال م ر ؤ القيس في لميته ا ل ث ا ن ي ة و إ ن ي زعيم ان رجعت مملكا بسير ترى فيه الفرانق بسير ازورا و منه يمنه أو ماذا وإني ع رجعت ي م مملكا إ ن ي زعيم ج ع م م ل ك بسير ترى منه على لاحب ترى الفرانق أزور على منه لا يهتدى بمناره إ ذ ا سافه العود النباطي جرجره ف ا ل ش ر ح يقولون إ ن قوله على لاحب لا يهتدى بمناره يعني لا يهتدى بمناره ل أ ن ه لا منار له أ ص ل ا فلا يهتدى بمناره ل أ ن ه لا منار له أ ص ل ا ليهتدى به كذلك قوله هنا ها مثله قوله هنا فوقفت أ س أ ل ه ا وكيف كلامنا ص م خوالد ما يبين كلامها ليس معناه أن ل ه ان كلام وهذا الكلام لا وهذا ي ي ب لها ي س م ع ن ا أن ل ه كلاما وهذا الكلام لا يبين بل معناه أ ن ه لا كلام لها أ ص ل ا حتى يبين نعم ثم هنا ك أ ن ه يستمر في حديث نفسه يستمر في حديث النفس بعد أ ن حدث الدار فلم تجبه يقول عريت وكان بها الجميع ف أ ب ك ر و ا منها وغودر نؤيها وثمامها ع ر ي ت و ك ا بها ا ن ل ج م ي ع ف أ ب ك ر ع ا وغودر نؤيها وثمامها نؤيها ي قلت و ق ل ك أ ن ه هنا يحدث نفسه ك أ ن ه يعيد الكلام إ ل ى نفسه هو عريت ه ن ا ي ع ن ي خلت, ها خلت. استعمل في الدار في ا ل ما يستعمل في اللباس الدار في عريت كأن الدار جسد والناس لباسه ولؤيها معروف لكم خلاص يعني. نؤي معروف. ذلك الحوض الذي يحفر حول البيت يعني نؤي يحفر معروف المستدير ح وثمام المستدير الهلالي كذا الذي يصنع حول البيت أو الدائري حول يصنع أو و ه ا الثمام نوع من الشجر ل يقول ن يعني رخوي عريت خلت من أهلها وكان بها الجميع يعني عريت من وكان يعني بها في حال أ ن ه ا كان بها الجميع ف أ ب ك ر و ا ذهبوا مبكرين وغودر نؤيها وثمامها غادروا وتركوا الدار كلها بما فيها من النؤي المحفور حول البيت والثمام هذا الزرع الاخضر هذا في فيها فهو يقول عارية مع ما في من إثارة للهلع البيت الحقيقة بالنسبة أشياء عارية ما لي يقول الكلمة في كثيرة في مزعجة مزعج مع انفعالات م ك ر و ه ة وكذلك هذا الجمع بين المعاني في الذهن حينما استعمل واو الحال في قوله وكان بها الجميع ثم فابكروا أ ب ك ر و يعني كذلك هذه الفاء ل غ ي في ض ة ف أ ب ا فأبكروا التي ألقت بنفسها بعد واو الحال التي في عليها قوله ألقت سبق الكلام بعد لانه قال هنا ماذا عريت وكان بها عريت ي ب ن م ا كان ل لباسه ب لباسها ا كانوا س ه ي ع ن ي عريت وكان بها الجميع عريت وكانوا لباسها ف ا ل ن ت ي ج ة ما الذي وقع ف أ ب ك ر و ا ل ل ه فاء ب غ ي ض ة هذه أ س م ي ه ا الفاء ا ل ب غ ي ض ة التي ت أ ت ي بعد ح ي ا ة و م ت ع ة ف ت أ ت ي الفاء م ل ت ص ق ة في الرسم والنطق م ل ت ص ق ة في الرسم والنطق بما يدمر الخير الذي قبله يدمره تدبيرا ع ر ي ا وكان بها الجميع ف أ ب ك ر ه شوف شوف شوف التناقض أبيض ا أسود. ابيض اسود فوق تحت شمال يمين سخن بارد كان بها الجميع الجميع ف أ ب ك ر ه كله وليس فذهب و ا ف أ ب ك ر ه بدري مبكرين في الصباح عريت وكان بها الجميع فابكروا أ ب ك ر و آخ هذه الفاء ألقت ن ف س ه ه ا ذ ا واو الحال ا بعد ليكون ل أ م عريت حال ك ن ل ج م ي ع ك ا ن وهذا ا ب ا فأبكروا ليصدمون ه ه ل ص صدمة د م ة ف ر ايضا الدال منهم وكان بها الجميع منهم لفظ الجميع, شوف الجميع كلهم كانوا موجودين, موجودين كلهم ك ا ن و المغادره موجودين م وفجأة فأبكروا عريت أ ت ا س ت ع ا المبني ل للفعل للمجهول ه و غودر د ر ن ؤ ي ه وثم و غ يعني ليس فقط غ ا د ر م غ وقعت د المغادرة ر خلاص وكأن و من كل أ ح د على استقلال كله غادر ا ل م غ ا د ر ة وقعت ممن ي ص ف و ن بالبشر عموما غودر خلت عريت هذا كله يناسب عريت غودر هنا يناسب عريت و ت أ م ل هذه ا ل ك آ ب ة وهذا الضيق ة في قوله وغودر نؤيها و ث م ا م ه ا مع أ ن ه م غادروا عن الدار كلها وما حاوته فلماذا يخص النؤيا والثمام النؤي شيء صلب يبقى والثمام زرع فيه ح ي ا ة فهل يريد الشاعر أ ن يقول إ ن ه م تركوا وراءهم كل شيء من أ س ا س صلب ومن زرع أ خ ض ر قد قد يكون كذلك لكنني إليه والذي يظهر لي أكثر قد يظهر لي هذا أيضا إليه كثيرا كذلك أكثر وأنا أطمئن لإطمئنان أن أطمئن بالمناسبة هذا لا لا تماما أشرح وهذا لاحظه بعض إ خ و ا ن ن ا أ ن ن ي أ غ ي ر تذوقاتي و أ ن ا أ ش ر ح ل أ ن ن ي و أ ن ا أ ش ر ح لا أ ك و ن قد أ ع د د ت ماده ة أ ل ق ي القيها و كانت مادة في رأسي, رأسي أ ل ولكنني وأنا أشرح القصيدة هذه أيضا دورة تذوق جديدة ربما أكون القصيدة القصيدة أكون أشرح أيضا ربما أربع مرات قد تذوقت جديدة هذه مرات قبل من خمس وأنا أ ل ق ي هذا ا ه تذوق رابع أ و تذوق خامس أ و تذوق سادس فوارد أ ن يتغير تذوقي و أ ن ا منفعل و أ ن ا أ ت ا ب ع السياق هذا وارد يحدث كثيرا معي وسيحدث معكم وستذكرون ما أ ق و ل لكم نعم. انظر هنا يقول وغودر نؤيها وثمامها ف أ ب ك ر وغودر ا وكان بها الجميع فأبكروا منها عريت و نؤيها وتمامها قد ي ك و ن هذا فيه الأخضر الطري و ه ذ ا النؤي الصلب ق د يكون يكون وقد ا ل م ر ا الذي ا د أو ك ن ف ي نفس الشاعر ه و أن ا ل ن ؤ ي و ا ل ت م ا م من ب ا ب معنوي واحد هو حمايه الدار و ا ل ا ح ا ط ة بها يعني لماذا في شرح ابن النحاس, في شرح النحاس, شرح ابن جعفر النحاس ان ل ح الثمام س شرح جعفر ابن ا ن أن ح ا ا س ل هو نبت يجعل حول الخيام ليقيها من السيول ومن الحر هذا النحاس الثمام الخيام موجود حول يجعل في شرح النحاس أن الثمام نبت يجعل حول الخيام ليقيها السيول الحرب من ومن الحر ونحن ن ر ع فنلاحظ أ ا ن ؤ ي يحمي ل السيل المتدفقة د ي مياه أيضا ا ر من ن ف هنا الصوره المشتركه بين ا ل ن ؤ ي ء والثمام وهي الاحاطه والحمايه ة وإذا تخيلنا المشهد بينما هما أ ق ر ب شيء لمن, آه لمن هجر الدار فمن يهجر الدار نراه في ش ا ش ة الخيال وهو يهجر هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تحيط بالدار ف إ ذ ا هجر ما كان أ ب ع د عن الدار فهو يهجر الدار من باب أ و ل ى وتظل ا ل ص و ر ة هكذا ك ئ ي ب ة تتراءى من بعيد أليس كذلك؟ ويبقى السؤال ويبقى عن السبب الذي ل أ ج ل ه عبر الشاعر عن الهجر و ا ل م غ ا د ر ة بهذا التعبير لماذا لم يكتفي بهجر ومغادره ة فقط يكتفي لماذا لم ب ج ر و م غ الدار د ر ة ا فقط إن إلى الآن أن, هذا الذي أن هذا الذي ظهره إلى الدار وانصرف منها الذي أراه شاشة خيال هذا الذي الدار ولى في ظهره مغادرا ن ؤ ي ه الدار وثمامها هو يكون مغادرا ا من باب أ و ل ى وهذا نفهمه ك إ ش ا ر ة من ه ج ر ه للنؤي ل و ا ث من ا م ف هجره م من ه ه كإشارة هجره من, كإشارة من هجره للنؤي والثمام و ا ل آ ن تهيج ا ل أ ح ز ا ن على الشاعر وهو يراهم إ ذ يغادرون الدار ويقول شاقتك, شاقتك يعني دعتك بالشوق إ ل ي ه ا او انك انت اشتقت إ ل ي ه ا اي هي جعلتك تشتاق كما هو المتبادر والذي جعلنا نضع التفسير الاول هو إ س ن ا د الفعل اليها لكان اشتياقه هو ومبادرته هو بالشوق أو ل او في تفسير هذا الكلام ا لا ض هي ل ل السفر عليها الهوادج التي فيها النساء وقد يقال للنساء لم وقوله التكنس دخول الضباء في الكناث الكناث ج م عموما من مبادر ا فيها كانت إنها فتكنسوا سفر في في ضعن ضعينة بيت هو هو وقد أو أو تكن ت س ت أ ن س ا ل ض ب ا ء إ ل ي ه وهو ع ب ا ر ة عن الفراغ أ و التجويف الذي يكون بين جذع ا ل ش ج ر ة وبين فروعها الممتده ة و و أ ر ا ق ا الضباء بيتا برنامج عالم الحيوان قديما وفي قناة بيوغرافيت ظابي نعم فالتكنس هو دخول الكناس والاستضلال به. ومنه قوله تعالى الجوار الكنس تتخذه تستضل ترونه دخول به هو به ومنه قوله النجوم التي أبو في وفي يعني نعم تذهب ب ا ل ن ه ا ل تحت ضوء الشمس فلا نراها ك م او تكنس الظلاء في ي ب ت ه انها الشجرية أو أ النجوم تكنس بالليل يعني تطلع في تطلع أماكنها قولان موجودان في تفسير الدمخشري وقوله قطناً آه يقول ضعن الحي حين قطنا شاقتك قطنا الحي تحملوا آه ضعن حين فتكنسوا خيامها تصر قوله قطنا يمكن ان تقولها هكذا بضم الطاء ويمكن أ ن تقولها بتسكين الطاء قطنا فتكنسوا قطنا وهو القطن المعروف وهنا يكون النصب على المفعوليه ة تكنسوا اتخذوه تضمين تضمين فتكنسوا ت يكون قطنا يعني اتخذوه وهنا يكون الفعل فيه ماذا؟ فيه تضمين فيه تضمين نعم قطنا يعني الفعل ماذا فيه فيه فيه خ ذ اتخذوه اتخذوا قطنا يعني هنا ليكون الفعل متعديا ت ض م ن م ع ن ى اتخذوه ها نعم ل أ ن ت ك ن س فعل لازم ف إ ذ ا قلت قطنا فلا بد هنا أ ن يكون ماذا في ت ك ن س و لا بد أ ن يكون مضمنا قد ضمن معنا لفعل متعد ضمن فعلا متعديا وهو اتخذ قطنا يعني مثلا يعني أ و كما تقدر أ ن ت في الفعل اللازم هنا لا أ ل ز م ك يعني ف إ ذ ا قلت بتسكين ا ل ط ا ئ قطنا الذي هو القطن المعروف يكون النصب على ا ل م ف ع و ل ي ة والوجهان جائزان يتسقان مع البيت الذي يلي هذا البيت حين, حين يقول لبيد من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله ة و ق ر ا م ا و ا لا أرى ترجيح القطن ل ح ترجيح ق ق ي ة أرى ت ب س ك ي ليكون المفعولية ن منصوبا لا عن أ ر ى ترجيحه ب ا ل ب ب ي ت ع د ه آه بهذا ا لان ب ي ت ل ل ذ ي ق العرب ه من ك محفوف لأرى ترجيحه ل القطن كما قال بعضهم لأن ل ى كما ا بعضهم ع كثيرا ما تبني الكلام الجديد على ما هو حاضر في الذهن دون ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه بالذكر و ص و ر ة الهوادج هنا حاضره ة في أ ذ ا ا ن ن في ج ا ز أن ب ن ى ع ل ي ه اذهاننا البيت التالي ا ل ف ي ي ظ ر ليه هو ل ت س ا و ي ي ب ا ل ض ب ط ي حيث ل البيت الذي يلي هذا البيت الذي هو قوله ا ا هذا ت ص ق مع هو من كل محفوف كل يظل عصية بل ربما كان وجه الضم قطنا أ ك ث ر شيوعا واتساقا لما ذكرت من ك ث ر ة بناء العرب ي كلامها على ا ل ص و ر ة وحين يقولون من كل كذا ها؟ جاز كثيرا اكتداء الفعج من كل كذا دون أن يكون قد ذكر المحل من قبل. واضح؟ يكون كل يكون لتفسير ذكر أن أن من دون من قد محل قبل وقوله تصر خ ي الخيام م ه ا ا هنا هي ا ل ه و ا د ج وهي يعني تصدر ر يعني ت ص صريرا في أ ث ن ا ء مشي ا ل إ ب ل بها والشاعر انتبه إلى هذا ا إلى ل ص ر يصور ر الشاعر إنه يمثل له شيئا ما يمثل له شيئا ما نعم هنا له له يمثل شيئا يمثل شيئا ي ما ما حاله ويصور ا ل ص و ر ة التي أ د ت به إ ل ى هذه الحال يقول هنا هذه شاقتني اشتقت إ ل ى ص و ر ة الحي حين تحملوا ت ح م ل وضعوا ا يعني و الرحال على, على النوق وعلى ا ل إ ب ل التي سيسافرون بها على المطايا وهذا المعنى موجود يقولوا خيامها المعنى كثيرا جدا في الشعر سيقطنا يعني فتكن في تصر د خ ل و هنا ا وجلسوا فيها وكذا وهي أشياء وهي م ل ق ط ن أو إ ذ الشاعر ق ن بتسكين أو تكنسوا قطنا يعني ولن منها تكونوا هنا ا الطاء خلاص حلوا فيها ولن يخرجوا لاستعدادا للسفر المرأة طوال السفر لا تخرجوا منها مستورة فيها مستورة للسفر هكذا ل أو يصور ح ا ل ة غ ر ي ب ة لكن طبعا الشعر هنا ينظر انتبهوا، الى بعض الابيات أ ب ي ت ينظر إلى أ عند امرئ القيس وعند عن تره ة ترة حمولة يقول رعني إلا عن ما أ ل ه ا وقف س ط الديار تسف حب الخمخمي يعني تسف حب و بعيدا هكذا وراعه سينظر إ ل ي ه م ولكن ا ل أ ش ب ه في هذا و ا ل أ و ض ح جدا ما في ق ا ف ي ة امرئ القيس وهي ا ل ق ص ي د ة الثلاثون من ديوانه حينما قال أ ل انعم صباحا ايها الربع وانطقي وحدث حديث الركب ان شئت واستقي وحدث بان زالت بليل حمولهم كنخل من الاعراض غير منبق جعلن ا حوايا واقتعدن ا قعائدا وحففن من حوك العراق المنمق وفوق الحوايا غزله وجابر فضمخنا من مسك ذكي وزنبقي ذكي ت هذا م دونهم غوارب رمل من طرفي غوارب وشبرقي وقد حال ألاء ه البيت الذي معنا ا ل آ ن لبيد ل وما ي أ ت ي بعده ها كان لبيد يضع عينه على, هذه على هذا ه ل أ ب ي المطلع ت ع ى هذا ا ل في ق ا ف ي ة امرئ القيس وهو يضع هذه الابيات أ ب ي ت وأنا أشرح أ ا هذه ل س ي ت ب د وللرجوع إ ل ي ه ا هي في ديوان امرئ ل القيس تحقيق لم, يطعن فيها أحد. لم يروها ط ع ن فيها أحد ا ل أ ص م ع ي فقط ولا ا ا ا ه م ولم ف ف ض ل يطعن ي ه أحد و ل اظن أ أ ن ه ا يطعن فيها نعم ل أ ن روح امرئ القيس ظاهر فيها جدا يقول في هذا البيت هذا <تصفيق> شاقتك ضعن الحي, حين قطناً شاقت الحي حين قطناً تصر هنا ل ح حين ن تحمل ت ف ك س الشاعر قطنا خيامها تصر يصور حاله ويصور ا ل ص و ر ة التي أ د ت به إ ل ى هذه الحال وكما موجودة لكم أشعار المعلقة قلت هذه في في كثير أعطى ك أ ن ي غداه البين يوم تحمل لدى سمورات حمضلي معلقة من القيس كأني يوم وأيضا قوله الحي ناقف القيس غداة الحي تحمل لدى كأني جانب ا ل أ ف ل ا ج من جنب ت ي م ر ة في السماء ق ش وهنا ق ف يصور حاله ويصور ا ل ص و ر ة التي أ د ت إ ل ى هذه الحال يصور مشهدا مرئيا قصيرا لكنه تلفزيوني جدا وهنا نواجه نفس مشكلتنا نفس مشكلتنا نعم وهي ا ل ق د ر ة على أ خ ذ المشهد السينمائي من الالفاظ أ ل ف ظ ا ش المشهد ع على ر قادرون ي السينمائي ة هل ل ل نحن من ا أخذ أ الشعريه ة و يقول تحملوا الحي حين شاقدك ضعن فتكنسوا تصر قطنا خ يقول ا ا م ه ي اشتقت شديدا او جعلتك تشتاق اليها ظعن الحي هذه الجمال التي عليها الهوادج والتي تركب فيها النساء حين ت ح م ل وضعوا ا حين و الاحمال واستعدوا للرحيل فدخلت هذه النساء, دخلت إلى, ماذا دخلت هذه النساء الى الهوادج قطنا ساكنات حالات ف ي هذه ا إلا بعد انتهاء السفر تصر خيامها لن طويلة يخرجن تصر مدة بعد ه الخيام تصدر خ ر ج ت صريرا يعني هي تركب و... وهي تركب فيه يهتز يصنع هكذا تعرفون هذا اللي نقول في مصر يعني مصر الصرير كصرير في نقول وهو هذا به اللي للباب الخشب زي مع بعض ب يريح مع بعض بيزيأ فيه مسامير فيه فيه حديد كذا أ ومربوط مشدود ر ب و ط م بحبال ك ث ي ر ة فصوت الخشب على الخشب يحدث ما نسميه في مصر ا ل تزييئا ز يزيئا فهو يرى أ م ا م ه هذا المشهد المرئي المسموع مشهد تتخيلونه الآن؟ مشهد يناسب جدا معه في التلفزيون أ و في السينما أ ن ينزل تنزل عليه كده هكذا ق ط ع ة م و س ي ق ي ة خ ل ف ي ة م و س ي ق ي ة ه ا د ئ ة ح ز ي ن ة لا تحسب أن أن ا ل صوت ا ل صرير صرير الهوادج هذا لا أ ث ر له في نفسك و أ ن ت تشاهد أ و وانت تتخيل هنا لا تحسب أ ن ه لا أ ث ر له أ ث ر ه كبير جدا لماذا ل أ ن ه كل صوت يصدر كل ق ط ع ة صوت تصدر هي من اتكاءه وجزء استقرار لهذه ا ل ض ع ي ن ة التي تستقر في الداخل ولن تراها بعد ذلك, تراها بعد ذلك. نعم أنت تماما تموت جزء استقرار هكذا خلاص يستقر حتى تهدأ تماما. خلاص أ ق و ل هنا هل, هل, هل عندنا ا ل ق د ر ة على أ ن ن أ خ ذ المشهد السينمائي من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ع ر ي ة إ ن ن ا نرى ا ل آ ن ا ل أ ق و ا م وهم يتحملون ويركبون ا ر ا ه ا ل آ ن الرجل لبيد يراها ويتكلم ا ل آ ن ها لبيد ا ل آ ن يراها ويتكلم هل نحن كذلك أ ي ض ا ويراها تركب تدخل ويسمعه صوت الصرير أو ي س م ع وهو يمشي فيسمع صوت ا ل ص ر ي يهتز ل أ ن كل صرير كل صوت كل صوت كل قطعة صوت من هذا يذكره بمن تجلس في الداخل هذا ا لان ص ر ي لأن ن ه ك فتاة ل أ هناك ف ت ا ة تجلس في الداخل نعم س م ع ت هذا ا ل ص ر ي ر من أ خ ش ا ب الهودج حصل عندك نفس الشعور الذي يحدث لو أ ن ك تشاهد ذلك على ش ا ش ة السينما هذا ما لابد أ ن تحصله وهو ا ل م ر ت ب ة التي ينبغي أ ن تصل إ ل ي ه ا لتفهم ح ق ي ق ة التصوير الشعري و ت أ م ل تعبيره بتكنس ه فقد جعل النساء ض ب ا ء انظر ولكنه ضمن لك ذكر جمالهن ورشاقتهن ب ك ل م ة تكنسه فقط انظر قد ضمن لك ذكر الجمال و ا ل ر ش ا ق ة والعيون والقدود والجيد الرقاب فقط بماذا بتكنسه في أ س ل و ب شديد ا ل ا خ ت ص ا ر لأن التكنس أ ص ل ا م ن الذي ل ي ف ع ه الضباء ي ق و ل ف ا ح د ة أ س ل و ب شديد الاختصار وهو كذلك أ س ل و ب شديد الخفاء شديد الخفاء على من يتبلد حسه و ت س ا و ى عنده الدخول في الهودج مع التكنس إذا كان التكنسه تساوي عندك الدخول في الهودج لا فائدة لا, أقول لا فائدة من قراءة عندك كلمة من أقول في اذا ل ت أو ه البيت أو هذا القصيدة لا فائدة الشعر أو أن تقرأ هذه أصلا إذا, كانت إذا كان قوله تكنس التي هو ي التكنس الضباء صفة الضباء صفة إذا كان صفة صفة ق ل ه هو تكنس عندك في ا ل ه ن في ا ل ص و ر ة لم يحدث شيئا وهو هو دخلت النساء الهوادج فلا ف ا ئ د ة من ق ر ا ء ة الشعر ا ق ر أ أ ي شيء آ خ ر يكون مفيدا أ ر ى أ ن ن ي قد أ ط ل ت اليوم اعتذر عن ذلك و أ ق ف عند هذا البيت اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته